بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بيوم قيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان اننا نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان يفجر امامه يسال ايان يوم قيامه فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر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 كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقَ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 مني يمنا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الذوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟